بسم الله الرحمن الرحيم الغلام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم, ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون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 وقالوا أئذا ضللنا في الْأَرْضِ أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم تُرْجَعُونَ ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناك شروتهم عند ربهم ربنا أبصرنا وتمعنا فارجعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن, ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الهنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب القلب بما كنتم تعملون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 وأما الذين فسقوا فمأواهم المار كل ما أرادوا يَخْرُجُوا يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيق لهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ونقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه لبني لإسرائيل